وانشغل كثير من الناس عما هو آت وظن الإنسان أن الدنيا تنتهي بالموت وأن الحياة تنتهي بالموت ونسي كثير من الخلق أنهم سيعرضون على خالق الخلق جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لازلت أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة وما أكثر هذه العلامات وما من علامة أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أرجو أن تركزوا معي الليلة أيها الإخوة والأخوات في هذه العلامات التي ذكرها رسول رب الأرض والسماوات وبسرعة روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح يا الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على من لا ينطق عن الهوى حديث مرة أخرى اسمع ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح يا الله طيب وحدة وحدة العلامة الأولى في هذا الحديث تقارب الزمان يعني إيه يعني حتى تقارب الزمان طيب حفصر لك المعنى ده بكلام آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمل وأروع أن يكون كل كل, كل كلامنا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث خلي بالحضرتك كما في الحديث الذي يراه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود في سننه الحاكم فيه مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم خلي بالك لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة لا لا لا تاني تاني تاني ركز كده وانتبه يا أخته ماذا قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان طيب ازاي قال عليه الصلاة والسلام فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة كالأسبوع يعني وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة يعني كاحتراق ورقة نخيل ما بتصلش على الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم وقعت العلامة الكل عمله الايوة والله وقعت فعلا يا شيخ ده احنا لسه صايمين رمضان من ايام قليلة الوقت بنقول خلاص اوشك رمضان على الرحيل والانتهاء فتكون السنة كالشهر السنة اللي فاتت لسه رمضان العام الماضي انا شعر انه كان قريبا جدا وحضرتك شعر بكده وانت اياتها الكريمة تستشعرين هذا المعنى تماما حدش بيقدر يعمل حاجة دلوقتي اخوانا يعني يخرج الموظف او صاحب المكتب او صاحب العمل او صاحب الوظيفة سبحان الله بمجرد ما يخرج واذب الى العمل يسمع اذان الظهر بمجرد ما يفتح الاوراق ويبدأ يعمل اي شيء خلاص الساعة ثلاثة الوقت انتهى اليوم نفد الله اكبر السنة رمضان اللي فات انا فكر انه كان قريبا جدا طب رمضان ده النهاردة معقول معقول النهاردة 18 يوم مش ممكن مش ممكن أبدا الأسبوع كأنه يوم كأنه يوم الجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة سبحان الله وبعدين اليوم مفيش ساعة وانتهت تبقى الساعة ولا شيء كأن ورقة سقطت من نخلة احترقت وانتهت الساعة انتهى الوقت الله أكبر صلى الله عليه ما لا ينطق عن الأوى طيب ليه هذا التقارب المذهل للعلماء أقوال وأهم هذه الأقوال التي يستريح إليها قلبي وعقلي معا نزع البركة من الوقت نزعت البركة قلت البركة قلت البركة في الأوقات وفي الأعمال وفي الأعمار قلت البركة طبعا الشيخ تابعنا ذنبنا إيه في دي؟ لا إحنا السبب بتقول إيه بقول إحنا السبب إحنا السبب في ضعف وقلة البركة وتقارب الزمان أيوة يا عم الشيخ البركة دي مش بقدينا لا إحنا السبب إزاي بذنوبنا ومعاصينا تب الحل إيه العمل ممكن البركة تبرك مرة أخرى وتنزل مرة أخرى أيوه، إزاي بسرعة؟ بحكتين اتنين، بالإيمان والتقوى قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هاه؟ خلي بال حضرتك من الجواب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات منين؟ من السماء والأرض الله أكبر مش بقول لحضرتك إحنا السبب الإيمان والتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات تنزل من السماء تخرج من الأرض الأرض مليانة بركات مليئة بركات مليئة نعم فيه ذهب، فيه فسفات فيه من جنيز. في بترول، في بركات نزل من السماء، في رحمات، في أنطار في خيرات نزعت البركة وضعفت البركة ما تقدرش تعمل أي حاجة لا عارف لو عاوز تقيم الليل مفيش بركة في الوقت لو عاوز توصل أرحام مفيش وقت لو عاوز تأدي عملا أو وظيفة معينة مفيش وقت نزعت ضعفت البركة بشكل ملفت الأنظار. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمارنا إلى أعمالنا إلى كلماتنا إلى أحوالنا إلى بيوتنا إلى نسائنا إلى أولادنا إلى أموالنا إلى صحتنا وعافيتنا إزاي بالإيمان والتقوى يا أخوانا ولو أن أهل القرى آمنوا والتقوى الإيمان مش كلمة. ما إحنا عم الشيخ مؤمنين والحمد لله أسألاني رزقنا ياكم الإيمان الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان والتقوى يا الله ده التقوى دين التقوى منهج حضرتك ما بتصومش إلا عشان التقوى لا تحج إلا من أجل التقوى لا تتصدق إلا من أجل التقوى كل العبادات من أجل التقوى معقول أيوة الغاية من خلق الخلق هي العبادة خلي بالحضرتك الغاية من خلق الخلق هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن عارف حضرتك أن الغاية من العبادة هي التقوى قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر إذا كانت الغاية من خلق الخلق من خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار بل وإنزال الكتب بل وإرسال الرسل إن كانت الغاية هي العبادة فإن الغاية من العبادة هي التقوى يبقى إيمان وتقوى تنزل البركات إلى الأعمار والأموال والأقوات يبقى احنا السبب بذنوبنا ومعاصينا ولو عدنا وتبنا إلى ربنا تبارك وتعالى لفجر لنا البركات من تحت أرجلنا أنزل علينا البركات من فوق رؤوسنا يا الله ال... عندي في الزوائد عند عبد الله بن الإمام أحمد أه وجد أه تمرة أه حبة قمح بمقدار نواة التمرة وجدوا حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار نواة التمرة حبة القمح النهاردة يعني لا ترى بالعين المجرادة يعني ممكن ترى بالميكروسكوب لدقتها يعني صغيرة جدا كانت حبة القمح في زمن من الأزمان بمقدار نواة التمرة نواة التمرة وكتب تحتها هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة والبركة هتنزل تاني إن شاء الله لا تيأس ولا تقنط ستنزل البركة إن شاء الله بس الكلام ده في عهد نبي الله عيسى على نبينا عليه صلاته السلام وحتكلم عن المسألة دي بالتفصيل وأنا أتحدث عن علامات الساعة الكبرى عن نزول عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام لأن النبي وصف حتى التوب الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء اللونه ايه النبي وصفه التوب اللي عيسى حينزل به من السماء اللونه ايه وحينزل فين وحينزل فين وحيعمل ايه البركة بقى هتنزل في هذا الوقت وسأشرح ذلك بالتفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى يبقى العلامة وقعت بصورة يعني تملأ قلبك بالحب والتصديق للمصطفى صلى الله عليه وسلم وانا زي ما قلت لحضراتكم انا مش مجرد ان انا بذكر العلامة وجري او اذكر بان دي علامة لا اطلاقا وانما انا اذكر العلامة وابين انها من علامات الساعة وقد وقعت كما قال المصطفى ثم اشخص الداء لأحدد الدواء لنغير لاننا بنتكلمش عن احداث النهاية لنما اتحدث عن احداث النهاية لنحي به دنيانا لنحيي بهذا الحديث عن أحداث النهاية دنيانا لأن النهاية لا تنتهي أبدا بالموت وإنما بعد الموت بعث وبعد البعث حساب وبعد الحساب صراط وبعد الصراط الجنة أو نار أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن ينجيني وإياكم من النار إنه لذلك والقادر عليه طيب بإجاز شديد لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل آه هي دي المشكلة هي دي المشكلة يا الله المكتبات مليانة بالمجلدات عندنا من الكتب والله والله ما لم يكن عند السلف وأنا بحلف بالله أي مكتبة طالب علم النهاردة فيها من الكتب ما لم يكن عند سلفنا الصالح لكن القضية أخواننا نحن بتوع كلام الله مرزقنا الصدق بتوع كلام ما شاء الله شطار وأسد في الكلام لكن العمل أين العمل قل العمل نقص العمل علامة من علامة الساعة وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغ عن ربه جل وعلا فيما يتعلق بهذا الدين وما ينطق عن الهوى نقص العمل أما تجي تقارن حضرتك بين أعمالنا وبين أعمال سلفنا الصالح ترى البون شاسعا وترى الفارق كبيرا جدا كما بين السماء والأرض يعني كان سبحان الله يعني كلامهم قليل وعملهم كثير كلامنا الآن كثير جدا وعملنا قليل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال والله العظيم أنا شخصيا حين أعرض نفسي على سلفنا الصالح أشعر بحقارة شديدة وبضاعة شديدة جدا وأقول اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهننا ولا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا يا أرحم الراحمين نقص العمل لإخوة بصورة مزرية مؤلمة والحقيقة إن هذا الانفصام النكد بين القول والعمل سبب خطير جدا من أسباب تخلف الأمة وهوان الأمة وذل الأمة وضعف الأمة لأنني كما ذكرت لن يحكم العالم على أمتنا إلا من خلال عملها إبداعها سلوكها إنتاجها عطائها نعم مستحيل العالم هيحكم علينا من خلال حلقة كهذه الحلقات من خلال محضرة أو خطب رنانة أو مجلد بيطبع أو عشرات المجلدات بتطبع حتى في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أبداً. وإنما نريد أن نشهد لهذا الدين بالعمل بالعمل وخلي بالحضرتك الإيمان بدون عمل مالوش أي قيمة الإيمان العمل من الإيمان العمل من الإيمان لا زال سلفنا رضوان الله تبارك تعالى عليهم لا يخرجون العمل من المسمى الإيمان أبداً أبداً الإيمان يا أحبابي قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان خلي حضرتك وعمل وعمل بالجوارح والأركان أنا خلاص قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبي مصدق بفضل الله جل وعلا وملئ بالتصديق بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب ترجم بقى ترجم هذا القول وهذا التصديق إلى عمل إلى واقع مش كلنا أحفظ لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه لابد أن تترجم هذا القول وهذا التصديق ترجم عملية قال سيد البرية صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إحنا بنلسى التنيليه ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم الإيمان قول وتصديق وعمل خلي بالحضرتك كده من آيات القرآن الكريم دائما تأتي الآيات لتقرن بين العمل والإيمان وبشر الذين آمنوا بس لا وعمل الصالحات بأن لهم جنات الآيات إن الذين آمنوا فقط لا وعمل الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بل وقدم الله جل وعلا فئات فذة فريدة العمل على الإيمان ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل فقال جل وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الله أكبر يقدم العمل على الإيمان عشان يلفت أنظرنا إلى خطورة العمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا ها يتكلمون لا بأحسن ما كانوا يعملون بأحسن ما كانوا يعملون لابد من العمل بل وفي آية جميلة جدا في صورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى في آخر الآية ونود أن ينادى على أهل الجنة ونود أن الكم الجنة أورثتموها بما كنتم أيوة تعملون بما كنتم تعملون مش بما كنتم تنظرون ولا تتفزلكون ولا تتكلمون إطلاقا ما أيصر التنظير ما أسهل الكلام لكن القضية أن تحول هذا الكلام في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة هي دي القضية لن تسعد الأمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا إن حولت هذا الإيمان النظرية والتصديق القلبية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة كل في مكانه كل في مجاله نحن مش عاوزين الأمة تتحول كلها إلى دعاء على المنابر ولا إلى محاضر في التلفزيونات ولا في الفضائيات إطلاقا وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله بالقول والتصديق والعمل على منبر الإسلام الكبير العظيم كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه أنت طبيب فلتبدع في مكانك أنت مهندس فلتبدع في مصنعك أنت تاجر فلتبدع في تجارتك وهكذا كل في موقعه كل في مجاله بقدر ما من الله تبارك وتعالى عليه من قدرات وطاقات وإمكانيات شهادة من يكتمها ورب الكعبة آثم قلبه لابد أن يشهد بها الآن كل مسلم لإسلامه ولدينه ولابد أن تشهد بها الآن كل مسلمة لإسلامها ولدينها بالأقوال والتصديق والأفعال والأعمال ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تعملون النبي عليه الصلاة والسلام يا الله بيقول لي سيدنا بلال تعرفين بلال بلال مؤذن رسول الله هذا العبد الحبشي الذي رفعه الإسلام إلى هذه المكانة السامقة وإلى هذه المكانة العالية لنرد فقط على أولئك الذين تغنون بالحريات والديمقراطيات ولنقول لهم بأن الإسلام هو الذي ساوى ساوى بين الناس ولم يفرق بين سيد وعبد وإنما جعل الكرامة للأتقياء فقال جل جلاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم انظر إلى بلال النبي بيقول له إيه والحديث رواه البخاري ومسلم يا الله بيقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة الله أكبر مش ممكن بلال بلال ابن رباح أيوة اللي كان بيتعذب من في أول أمر الدعوة على رمال مكة الملتهبة وتضع الصخور على صدره وينادي وبهذه الأنشودة العذبة الحلوة التي ملأت أسماع الزمان أحد أحد أحد بلال النبي سمع صوت الحذاء بتاع بلال في الجنة مش ممكن أخوانا بإيه بعمل الرسول يقول حدثني بأرجع عمل إيه العمل اللي انت يا بلال عشان وصلك إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة لدرجة إننا سمعت صوت النعل بتاعك في الجنة مش ممكن قضية يعني حضرتك لو تنبرتها والله لطاش عقله بلال لا وصوت إيه صوت الحذاء عزك الله صوت الحذاء حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت بين يدي دف ودف بفتح الدال مش بضم الدال فإني سمعت بين يدي دفن عليك في الجنة أو فإني سمعت دفن عليك يعني صوتا عليك بين يدي في الجنة يا الله يوم بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقول ورسول يا رسول الله ما عملت عملا شف عمل بسيط خالص عمل يعني قد لا يخطر لكثير من أحبابي وأخوات الفضلات لأنا على بال ويريد حضرتك يعني تكون عندك همة عليا كده عشان تستوعب العمل ده وتطبقه لأن برضو القضية مش قضية تنظير مش قضية كلام مش الساعة أن أنا بضيع وقت عشان أشغل وقت البرنامج أسأل أنا أرزقني لكم الإخلاصة والقبول بلال قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي يا سلام بس كرة كل ما يتوضي أمي صلي اللي ربنا عليه بس دل وصله إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لا تحقرن عملا أبدا يعني ممكن يكون العمل في أعيو الناس عظيما وعند الله حقير ما لش أي وزن ولا قيمة لأن صاحبه لم يبتغي به وجه الله وممكن العمل يكون عند الناس يكون في أعيو الناس حقيرا تافها وهو عند الله عظيم لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم جل جلاله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى قضية قضية صدق في النية ممكن تتصدق بجنيه واحد يسبق ألف جنيه يسبق مليونا من الجنيهات أنك تشهد ربك سبحانه وتعالى أنك لا تملك إلا هذا الجنيه ما تخفش أبدا ولا تيأس المهم أن تكون صادقا نينية مع ربك تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا أي على هدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وأنت تعلم أن مرأة دخلت النار في هرة وأن بغيا أي زانية من زوان بني إسرائيل قد دخلت الجنة في كلب ديننا دين راقي دين جميل والله العظم معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية ولأتت محبة إلى سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تدخل النار في قطة وزانية تدخل الجنة في كلب الله أكبر الله أكبر العمل النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحديثه في صحيح مسلم بل كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الليالي قال فأتيته يوما بوضوئه وحاجته تحضرتك متصور معايا يعني النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم فوجد ربيعة قد عد له ما يحتاج إليه فكأن النبي أراد أن يكافئ ربيعة لفهمه وذكائه وفطنته فالنبي بيقول له ربيعه إيه سل يا ربيعه اسألني انت عاوز إيه اللي انت عاوزه أعمله لك الله أكبر سل يا ربيعه فقال ربيعه ابن كعب رضي الله عنه اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله الله معقول فرصة اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك طب ملك شؤمية تانية؟ قال لا هو ذاك هو ذاك ما ليش أمنية غير هذه الأمنية أو غير ذلك قال لا هو ذاك طيب النبي تركه دبشر. النبي قال له سل وسأله ربيعة تركه رسول الله أبدا أبدا خلي بالك وإنما قال له المصطفى فأعني على نفسك بكثرة السجود اشتغل أيوة اشتغل لابد أن تعمل لابد أن تصلي لابد أن تكثر السجود لابد أن تكثر من التضرع لابد أن تكثر من القيام لابد عمل لابد تشتغل لابد من أن تعمل فأعني على نفسك بكثرة السجود الصديق أبو بكر رضوان الله عليه الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كان يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر من أصبح اليوم منكم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال المصطفى فمن تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال المصطفى فمن عاد اليوم منكم مريضة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال المصطفى مجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة الله شايف الشغل فيهم واحد وده الصديق ما قالش لا بقى بأدن الرجل الأول في الأمة وأنا مبشر بالجنة إطلاقا شغل وهو ما وصلش والله إلا بالعمل إلا بالعمل مع ما وقر في القلبه من صديقية لم يتبوأ ذروة سنامها إلا هو رضي الله عنه صيام نفس اليوم اتباع جنازة وفي نفس اليوم عيادة مريض وفي نفس اليوم اطعامه مسكين لا مش ممكن في يوم واحد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال من انفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير أبواب الجنة نادي عليه الله أكبر يا عبد الله هذا خير خلي بال حضرتك فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة لازم تشتغل لازم تشتغل وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد فقال الصديق رضي الله عنه فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله قال نعم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال المصطفى نعم وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه لازم تعمل أخي وأنت يا أختاه القضية مش قضية أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به يا فاطمة النبي بيقول لي فاطمة للزهراء لثمرة فؤاده لقرة عينه لحبيبة قلبه وحبيبة قلوبنا نحن, نحن المسلمين جميعا يقول لها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا الله ويقول في حديث أخر في صحيح مسلم اعملوا فإنكم لن تأتوني يوم القيامة بأنسى ولكن تأتوني بأعمالكم وفي لفظ فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قضية أنا أركز الآن أسألان أرزقني وإياكم الصدق على قضية العمل لأن الأمة لن تفلح ولن ننجو ورب الكعبة لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا في الآخرة بين يدي رب السماء والأرض إلا بالعمل إلا بالعمل إلا بأن نحول هذا العلم الكثير وهذه المحاضرات وهذه الحلقات في حياتنا إلى عمل إلى واقع عملي وإلى منهج حياة خلاص بتذكر بالعمل تعمل تصلي تنفق تزكي تتصدق تبدع في عملك تبدع في إنتاجك تشهد لدينك شهادة عملية وأنت أيها الفاضلة الكريمة تشهدي لدينك شهادة عملية في البيت في البيت بتربية الأولاد تربية كريمة عن القرآن والسنة بتقديرك لزوجك بدفعك له ليسلك كل سبيل من سبل الخير والطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى قضية العمل والحديث في قضية العمل حديث طويل وجميل وأنا تصور أننا في أمس الحاجة إليه لأن المشكلة الآن الحقيقية أننا نرى انفصاما رهيبا جدا بين الأقوال والأفعال بين الأقوال والأعمال ممكن تسمع كلاما جميلا جدا ممكن تسمع كلاما جميلا جدا لكن مع أول احتكاك عملي يسقط صاحب هذا القول المنمق يسقط تتعامل معه بالدرهم والدينار بالجنيه والدولار يسقط يسقط الله فين عم أين الكلام الذي كنت أنت بتقول لي قال الله وبتقول لي قال رسول الله سقط في انفصام بين القول والعمل وده بيملأ القلوب بالنفاق يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قال جل جلاله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فإن الصدق في القول أين الصدق في العمل أين الوفاء أين الأمانة أين الشهامة أين الرجولة أين المرؤة أين العمل أين خلق المصطفى في الأمة أين خلق النبي فينا أين أخلاق النبي فينا ببساطة شديدة جدا قد أقول لك كلاما جميلا لكن أخالفه بعملي أسألاني نجنبنا وياكم النفاق إنه ولي ذلك والقادر عليه يا الله روى البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار سلم يا رب فتندلق أقتاب بطنه عاوز حضرتك تعيش معي المشهد ده مشهد يخلع القلب والله العظيم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار الله يا فلان ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب ارزقنا الصدق يا رب يا رب رزقنا الصدق يا رب كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه شايف النهاية؟ في النار أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار في الرحة في الساقية منظر يعني يخلع القلب منظر فظيع جدا قضية الصدق في العمل أن يطابق القول الفعل وأن يطابق الفعل القول الحقيقة من جميل ما قرأت ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأؤكد وأكرر أننا نحن المسلمين نتقرب إلى الله بحب علي حتى لا اصطاد أحد في الماء العكر بأننا لا نحب آل بيت سيدنا رسول الله تبود معقول هو فيه مسلم على وجه الأرض ما بيحبش آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ما فيش مسلم إلا ويتقرب إلى الله بحب فاطمة بنت رسول الله بحب الحسن بحب الحسين بحب الحسين بحب والد الحسن والحسين علي وبحب آل بيت الحبيب النبي ممن وحدوا الرب العلي وآمنوا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بيقول كلاما بديعا جدا وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند هذا الأثر ضعف قال علي يا حملة العلم آه هي دي القضية يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله وسيأتي أقوام اللهم لا تجعلنا منهم يا رب وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يقعدون حلقا يباه بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل يا رب سلم يا رب يا رب سلم ملوش أي قيمة ملوش أي قيمة أرجع تنا مع الحديث لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل الموضوع طويل قضية العمل موضوع طويل لكن أنا مش عاوز أطول أولى لأن العلامات كثيرة ولسه علامات كبرى ولسه أحداث الساعة إلى أن ندخل الجنة إن شاء الله جل وعلا تبوي العلامة تلت في الحديث الللادي قال صلى الله عليه وسلم ويلقى الشح آه ويلقى الشح ما هو الشح الشح أشد من البخل يا رب سلم معقول البخل المرض الحقير الذميم الدنيء ده الشح أخبث منه أخطر منه نعم إيه الفرق خلي بالحضرتك البخل البخيل هو من يبخل بما يجب عليه أن ينفقه من زكوات ونفقات رجل بخيل لا يخرج حق الله في ماله يمسك على نفسه وعلى مرأته وعلى أولاده أعوذ بالله معاه خير ربنا موسى عليه لكن الأولاد عيشين في ضنك الأولاد عيشين في فقر هذا هو البخيل أدي حق الله تبارك وتعالى يقول لك والله يا شيخ أنا خايف لو طلعت للزكاة الملح يقل والله العظيم لطالما سئلت يعني لازم أخرج الزكا في المال كل سنة كل سنة أخرج من كل ألف خمسة وعشرين جنيه خمسة وعشرين جنيه كيو كيو. من الذي تكرم عليك وتفضل عليك وأنعم عليك كل مئة جنيه اثنين جنيه ونص اثنين جنيه ونص على كل مئة جنيه ربنا رزقك بيها لتطهر نفسك ولتزكي نفسك ولتنمي هذا المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هو ربنا جل وعلا يحتاج إلى المال الذي أنفقه علينا يا ابن آدم أنفق أنفق عليك والحديث في الصحيحين يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان اللهم أعط منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا فالبخيل هو الذي يبخل بما عنده بالواجب الذي عليه إما بالزكاة المفروضة عليه في ماله وإما بالنفقة المفروضة عليه لزوجته وأولاده الولد محتاج لكن مسكين وإن لك أنا خايف على المال لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الشحيح بقى أخبث. أعوذ بالله. ليه؟ آه البخيل هو الذي يبخل بالواجب الذي عليه والشحيح يبخل بما عنده ويطمع فيما عند غيره. أعوذ بالله. صفة ثانية يعني بخيل وشحيح. الشحيح بخيل وشحيح. يعني الشحيح أستاذ للبخيل البخيل يبخل بما عنده والشحيح يبخل بما عنده ويطمع فيما عنده غيره كمان مش عاوز زعطه لا وعاوز اللي غيره أعوذ بالله شوف رب العزة يقول إيه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق من يقيه الله تبارك تعالى شح نفسه هذا هو الذي أفلح ونجح ونجى في الدنيا والآخرة اسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى أعطى أعطى عمل ينفق الله أكبر لا حسد إلا في اثنتين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين والحسد هنا بمعنى الغبطة بمعنى الغبطة مش معنى تمني زوال النعمة لا بمعنى الغبطة أن تتمنى أن يرزقك الله عز وجل ما رزق به غيرك من أصحاب هاتين النعمتين لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مال فهو ينفقه آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار اللهم اجعلنا منهم يا رب هذا هو الذي يغبط رجل ربنا أنفق عليه وسع عليه وأنعم عليه هو كذلك ينفق في الليل والنهار من الله عليه بالقرآن لا يفارق القرآن في الليل والنهار في السيارة يسمع قرآن أو بيقرأ القرآن. في المكتب أول ما يبدأ العمل يبدأ بقراءة القرآن في الليل ممكن لا ينام إلا على القرآن ما شاء الله فهو يقرأه يقوم به أنا الليل وأنا النار في وسط النار في أول يقرأ القرآن سواء من كتاب الله أو من حفظه هذا هو الذي يغبط فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة إيه الحسنة دي؟ الحسنة هي كلمة الحق في القرآن والسنة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر. الله هتجد كل الأمر عنده ميسرة عاوز يقوم بالليل يقوم الليل ميسر عاوز يزور الرحم يصل أرحمة ميسر عاوز يشتغل ميسر عاوز يروح أي كل الأمر ميسرة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراء.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 من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله مش أدري يعمل حاجة له أدري يقم الليل وله أدري يقرأ القرآن ولا أدري يعمل شتت الله عليه شمله ومزق عليه الشمل ولا حول ولا قتل إلا بالله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وارضها تفضل تجري شمال ويمين ها؟ وتترك الصلاة والضيح حق الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لن تحصل من الدنيا إلا ما قدر لك من يملك الدنيا والآخرة جل جلاله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة تب خلي بالك من التانية الصورة المقابلة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن أي كذب بالحق الذي ذكر به من آيات الله ومن كلام الصادق رسول الله فأما من بخل واستغنى واستغنى, واستغنى عن الأجر واستغنى عن فضل الله سبحانه وتعالى وهذا خسران والله في الدنيا والآخرة وكذب بالحسن أي بما ذكر به من قرآن وسنة فسنيسره لكن فسنيسره للعسرة الأمور متعسرة فيه تضييق فيه ضيق في الصدر فيه ضيق في القلب فيه ضيق في المكان إزاي عم الشيخ ده ساكن في قصر ده ساكن في قصر والله العظيم يشعر أنه يختنق ولو كان في بستان في حديقة غناء يشعر بيقول لك أنا مخنوق الله ما تسمعاش دي يقول لك أنا حاس أن أنا بتخنق مخنوق يا أخي عايش في نعيم ده آه لأن القضية القضية الساعة والضيق يا ليست في الأماكن ولكن في الصدور عشان كده رب العزة بيمتن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة يقول ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك شايف نعمة شرح الصدر نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن تشعر براحة البال وطمأنينة النفس واستقرار الضمير والهدوء وأن تشعر بالرضا يا سلام على نعمة الرضا يا سلام ممكن يكون إنسان في غرفة وحدة وحمام أعزكم الله أو شاء غرفتين ومعه الزوج ومعه ولدين عايش في نعمة وعايش في رضا وعايش في نعيم وأخر يعيش في قصر لكن حاس أنه مخنوق لا يشعر بالراحة ولا بالسعادة ولا بالطمأنينة إطلاقا أن القضية السعى والضيق ليست في الأماكن وإنما في الصدور أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يملأ قلوبنا ونفوسنا زكاة ورضا إنه لي ذلك والقدر عليه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة للعسرة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله كما في الصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد ليه رضي الله عنه اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم يا الله ده كلما يقولوش إلا النبي محمد كلما يقولوش إلا من أتاه الله جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة خلي بالك من الظلم أنا ذكرت نفسي وأحبابي بالأمس وأذكرك اليوم وذكروا نفسي أيضاً لأن خلي بالك أن بعض أحبابنا حين يسمعون مثل هذا الحديث يقول لك أقص الكلام ده مش لينا ده الكلام ده المسؤولين كلام ده المسؤولين لا لا لا ده دلية والحضرتك والحضرتك يا أختي اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات قد أظلم نفسي قد أظلم مرأتي قد أظلم أولادي قد أظلم جاري قد أظلم إخواني بغيبة بنميمة بقذف بشب بسبب، بضرب فالكلام للجميع للمسلم العادي وللمسؤول ايا كان مركزه وايا كان موقعه الظلم ظلمات اتقوا الظلم اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقايا بسبب وقوعكم في الظلم النبي عليه الصمد يسأل الصحابة كما في صحيح مسلم بيقول لهم أتدرون من المفلس؟ أه عارفين المفلس طبعا من لا درهم له ولا متاع أكيد هو ده المفلس اللي ما معاش فلوس لا, لا لا لا لا لا اطلاق اسمع ماذا قال الحبيب المربي والمعلم والأسوة والقدوة أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ده مفلس ده يبقى مفلس أيوة امتى لما يقع في الظلم يبقى كل ده ملوش قيمة الساعة عم الشيخ الكلام ده إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ولكنه يأتي وقد شتم هذا آه وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم أي من سيئات من ظلمون في الدنيا ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يا الله نهيت الظلم نار نار اتقوا فإن الظلم ظلمات يوم القيام والله العظيم حده ينفعك والله العظيم حده ينفعك أقسم بالله راقب ربك سبحانه وتعالى ستعرض وحدك بين أدي ملك الملوك هتقول له إيه ضربت ده ليه وشتمت ليه وأتالت ليه؟ أتالت ده ليه؟ سفكت دم المسكين ده ليه؟ الحياة دي مش ملكك أنت، عشان تقضي عليها وقت ما تشاء لمن تشاء، إنما هي ملك لله جل وعلا. هتقول إيه لرب العزة؟ ماذا سيكون جوابك؟ إن وقفت أمام خصومك؟ بين يدي الحق تبارك وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة بعد ما رجعوا من الحبشة بيقول لهم حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبش أعجب حاجة شفتوها هناك إيه والحديث رأى أبو يعلى وغيره بسند حسن فقال أحد الصحابة يا رسول الله بينما عجوز من عجائز رهابينهم رأى عجوز. رأى عجوز تمشي وهي تحمل على رأسها جرة قلت مية قال فجاء شاب من خلفها فدفعها في ظهرها دفعة قوية فانكفأت على الأرض على ركبتيها فاعتدلت واستوت في جلستها وبعدما انكسرت جرتها الأولى العرسان كسرت قالت فنظرت إلى هذا الشاب وقالت له سوف تعلم يا غدر يعني يا غادر يا ظالم سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله عز وجل كرسيه يوم القيامة سوف تعلم مكاني وسوف تعلم مكانك عنده غدا النبي قال صدقت صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها مش ممكن الأمة, الأمة اللي ينتشر فيها الظلم أمة محكوم على بالخسران في الدنيا والآخرة. اسمع العبارة دي وهي من أرق وأجمل ما قال شيخ الإسلام المتينية رحمه الله إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة يا الله مش ممكن والله يا خواننا شيء يعني طيش العقل والله شيء يرعب دولة الكفر بس أي مع العدل دي تقام ده كافرة تقام إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة ظلم بشع مر مر لا تظلمنا إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي قال لبالك ما هناك لا اموال ولا جاه ولا كراسي ولا مراكز ولا مناصب ولا سلطان لا دا حسنات وسيئات حسنات وسيئات النبي عصام يقول لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة يا ربي يا الله لتؤدن وفي لفظ لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء سنوقف بالتفصيل عند القصاص لنا وقفة كاملة إن شاء الله تعالى وأنا أتحدث عن مراحل الساعة عن القصاص موضوع جليل موضوع كبير موضوع خطير قصاص حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء يعني شاه شاه جماء بدون قرون نطحتها شاة أخرى بقرون سيقتص من هذه يوم القيامة مش ممكن ده في المواشي في الأعام فما ظنك بالخلق ما ظنك بالناس والله العظيم والله العظيم لن تدخل الجنة أبدا وعندك مظلمة لأحد إخوانك مستحيل مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فأتقاصون مظالم كانت بينهم آه. فأتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونق أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي لا أحدهم أهدى أي أعلم بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح. اتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم سبحان الله الشح إنسان عنده بخل وعنده جشع وعنده طمع ومع ذلك طمعان في اللي فيما في عنده غيره طمعان فيما عنده غيره فده يحمله على إيه ما فيش منع يقتل ما فيش منع ينتهك المحارم ما هو العذب له جشع مش مكتفي بإمساكه لا عاوز المزيد المزيد ولا حول ولا قوة العمل يقول هل من مزيد هل من مزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله يا حبيبي دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع كنت في زياره في أمريكا وبعدين إخواننا قالوا لي يا شيخ الرجل ده ربنا موسع عليه وعنده صبر مركز ضخم جدا إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلين في ولاية نيويورك الرجل ده ما صلّىش أبدا وما سعّدناش أبدا ولا بدولار واحد في أي عمل من أعمال الخير في المركز قلت له طب إيه المطلوب قال تعالى معانا ذكروا كذا بالله وبحديث رسول الله على ربنا سبحانه عليه ورقي قلبه على كلماتك يلا بينا فذهبت معهم إليه سلام عليكم فلان عليكم السلام رجل مسلم عربي وربنا موسى عليه واعتدوا قال الله قال الرسول قال الله قال رسول وفي الآخر قال لي يا شيخ محمد قلت له ألم تتعبش نفسك قلت له جزاك الله خيرا ريحت إن تجبت من الآخر كما قل أحبابنا في مصر أنت جبت من الآخر ألم تتعبش نفسك وبعدين لقيته بيقول لي لما حس ان انا زعلت كده قال لي شوف يا شيخ انا اوعدك تقول له خير خير ان شاء الله قال لي اوعدك لما ارجع بلدي والله لابني مسجدا لله عز وجل وهتفرغ فيه بعد كده بقى للصلاة وللطاعة وللعبادة شلش هم تقول له جميل هت وراء وقلم بسرعة قال لي خير ما تخافش ولتقول له ما تخافش هت وراء وقلم فقابه وقلت له يالله نكتب انا اكتب ايه تقول له هنكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت ما يجيلكش إلا ما ترجع وتبني المسجد وتتفرغ للطاعة وللعبادة فضحك وفطن إلى ما أود أن أقول له قال لي تصدق بالله يا شيخ محمد قلت لا إله إلا الله قال لي والله يا مولانا أنا هنا بحب الدولار ده بشكل والله يا شيخ محمد أنا ما بيجيلي حالة صداع أأم طلع الورق أمم الدولار دي أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال قلت له أنت عبد للدولار أنت عبد للدولار كما قال النبي المختار تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يا الله الدولار قبلته وكعبته هو عايش من أجل الدولار عايش من أجل المال يا أخي الحبيب اجمع اجمع من المال ما شئت وحكلم إن شاء الله في الحلق القديمة عن هذا الموضوع اجمع بس بشرطين اجمع بالحلال وأدي حق الكبير المتعال أنا ما بقولش إن إحنا شو... شو... نشتغل بقى شغل دروشه ونسيب الدنيا ل... لغيرين لا إطلاقاً نقول نبدع و... ونعمل وننتج ونعمر وإلى و... و... و... آخر بس بالحلال لأن إحنا لنا, لنا دين لنا دين يضبط مشاعرنا ويضبط أعمالنا ويضبط أموالنا وله حكم في كل سكناتنا في أقوالنا وأفعالنا بل وفي مشاعرنا وعاطفنا الدين يحكم كل شيء فينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا الشح شح بخل وفي نفس الوقت طمع فيما عند الغير طيب عشان الوقت خلاص أزف أختم بقى الحلقة بحديث جميل رقراق وأنا كنت ناوي يعني أتكلم في كمان علمتين تلاتة لكن الوقت أزف أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأوقات وأنا كنت بتكلم عن تقارب الزمان وبالفعل الساعة يعني مضت كاحتراق الساعة فوالله ما بعرف الساعة تخلص إمتى أسأل الله أن يرزقنا يكون البركة في الأقوال والأعمال والأحوال إن ولو ذلك والقدر عليه طيب أختم بقى الحلقة التي بحديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن وهو الصادق الذي لاحتجه إلى قسم ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه خلي بالك ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر خلي بالك عشان تعرف حقيقة المال بقى وقف إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما يا رب اجعلنا وياكم منهم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه يعني في المال والعلم ويصل فيه رحمة ويعلم لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا عملت فيه بعمل فلان قال أي من أعمال البر والخير قال المصطفى فهو بنيته فأجره ما سواء يا سلام على البشر الجميل دي وعبد رزقه الله مالا ولم يرزق علما. فهو يخبط في ماله يعني بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق فهذا بأخبث المنازل أي عند الله جل وعلا وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما. فهو خبيث النية كمان يا رب سلم يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال الفسق واللهو والمجون والمعاصي قال فهو بنيته فوزرهما سواء واتق الشح أنفق ينفق الله عليك لا تبخل فوالله المال ظل زائل وعارية مسترجعة وأنت في شهر الجود والبر والكرم والخير وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أيها الأحبة من علامات الساعة كثرة التجارة وتقارب الأسواق وانتشار الربا وقبض العلم وظهور الجهل والتماس العلم عند الأصاغر هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا وأسأل الله سبحانه أن يصطرني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته